وَيُكَلِّمُ النّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصّالِحِينَ قَالَ إِنِّي تَرَبَّنَا يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَالِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا وما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية انني قد جئتكم بايه من ربكم اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيك كهيئه الطير فانفخ فيه فيكون قيرا باذن الله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 هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من انصاري قال من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصر الله آمنا بالله హిషదు అస్లిమ